الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب مواقيت الصلاة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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله أما بعد فهذا كتاب مواقيت الصلاة والصلاة لها مواقيت أي أوقات لا تصح إلا بمواقيت ولا أيضا تجب إلا بها فإذا وجد الوقت المحدد للصلاة وجبت الصلاة وصحت أيضا فلا تصح إلا بها ولا تجب إلا بها أي بأوقاتها التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الله إجمالا وفي السنة تفصيلا والإمام البخاري رحمه الله جعل لمواقيت الصلاة كتابا خاصا ساق فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان المواقيت وهذا فيه دلالة على أن لمواقيت الصلاة شأن ومكانة علية وأن حفظ هذه المواقيت والعناية بأداء الصلاة فيها هو من إقامة الصلاة وتضيع هذه المواقيت تضيع للصلاة والله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا لا تأتي هذه اللفظة إلا في اللازم الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده وموقوتا أي لها أوقات معينة تؤدى فيها الصلوات فالصلاة لها وقت افترض الله سبحانه وتعالى على العباد أداءها فيه فيجب على كل مسلم أن يعتني بأوقات الصلوات عناية دقيقة وأن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها التي أمر العبد المؤمن بأدائها فيها كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذا فيه إشارة كما بين أهل العلم إلى الصلوات الخمس المكتوبة ومثلها قول الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تضيرون هذه أوقات الصلاة الخمس التي افترض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوا الصلاة فيها وكما تقدم تفويت الوقت من إضاءة الصلاة تفويت الوقت من إضاعة الصلاة وهنا ينبغي أن يتنبه لأمر ألا وهو أن الوقت لا يمكن تلافيه الوقت لا يمكن تلافيه فإذا فات الوقت لا يمكن تلافي ذلك لأن الصلاة لها وقت رأيتم لأن شخصا أراد الحج وفات, وفات الوقت الذي هو الحج عرفه لا يمكن أن يحج إلا في العام القابل إن عطاه الله سبحانه وتعالى عمرا وكما أن للحج ميقاتا زمانيا فالصلاة لها مواقيت زمانية كما أن للحج ميقاتا زمانيا فالصلاة لها ميقات زماني وإذا فات الوقت لا يمكن تلافيه الوقت ليس مكانا إذا تجاوزت عدت إليه الوقت ليس مكانا إذا تجاوزته عدت إليه إذا فات لا يعود كل لحظة كل ساعة كل يوم يمضي من حياتك لا يمكن أن يعود والعاقل من يحفظ الوقت ولا سيما بحفظ الفرائض وأدائها في أوقاتها الموقتة وهذا كله مما يؤكد على أهمية العناية بالصلاة في أوقاتها المحددة ولا يحافظ على الصلاة في أوقاتها المحددة إلا من عظم شأن الصلاه في قلبه من عظم شانه الصلاه في قلبه وعرف مكانتها ومنزلتها لانه إذا دخل الوقت كل شيء ينبغي ان يتوقف اذا دخل الوقت النايم يستيقظ والعامل يتوقف عن العمل وكل إنسان في صنعها أو في عمل أو غير ذلك يتوقف هذا وقت للصلاة لا نوم ولا عمل ولا غير ذلك وقت للصلاة فريضا افترض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يؤدوا الصلاة فيه فالصلاة تصلى لوقتها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي دار صلي الصلاة لوقتها تصلى لوقتها الذي افترض الله سبحانه وتعالى أن تصلى فيه بينما من لا يعظم الصلاة ولا يكون للصلاة المكانة العظيمة في نفسه يعطي الصلاة من الوقت ما فضل بمعنى أنه يكون منشغل في أعماله يستغرق في نومه يتابع شؤونه ومصالحه إذا وجد فراغا فسحة من الوقت صلى هذا حال كثير من الناس وتجد بعضهم يؤمر بالصلاة يقول له الصلاة دخل وقتها فيتعلل بأنه مشغول بكذا أو بأنه بحاجة إلى النوم أو إلى آخره وهذا كله ناشئ من عدم تعظيم الصلاة وعدم قدرها حق قدرها فالصلاة لها أوقات محددة إذا دخل الوقت وجبت ولا تصح إلا في أوقاتها فالوقت للوجوب والصحة وإذا نام الإنسان عن صلاة غلب أو نسي فليصلها متى ذكرها لكن لا تصلى أداء إلا في الوقت أما في خارج الوقت تصلى قضاء صلاتها آداء لا, يت... لا يكون ذلك إلا في الوقت وإذا فات الوقت لا يمكن أن يعود مثل ما قلت سابقا ليس الوقت مكانا إذا تجاوزته رجعت إليه الوقت زمان وما مضى من الزمان لا يعود وليتذكر العبد أن هذه الأوقات المعينة للصلاة التي افترض الله سبحانه وتعالى عليك أن تؤدي الصلاة فيها ستسأل عنها يوم القيامة وأول ما تسأل عنه يوم القيامة هو صلاتك ومما تسأل عنه في صلاتك هل أديت في وقتها أو لا لأن الله افترض عليك أن تؤديها في أوقاتها المحددة المعينة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الكتاب كتاب مواقية الصلاة أبوابا عديدة بدأها بباب مواقية الصلاة وفضلها ساق فيه هذا الحديث حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة ابن شعبة وكان المغيرة إذ ذاك أميرا للعراق أمره معاوية رضي الله عنهما وقد أخر الصلاة يوما بالعراق وكان أميرا على العراق ذاك أخر الصلاة يوما هذه الصلاة المؤخرة المشار إليها هنا جاء في بعض الروايات للحديث في صحيح البخاري وغيره أنها صلاة العصر أنها صلاة العصر ولهذا جاء في رواية عند البخاري رحمه الله وقد أخر العصر شيئا وقد أخر العصر شيئا بدل أخر الصلاة يوما جاء في بعض الروايات أخر العصر شيئا وهذه مفسرة لهذه الرواية بأن التأخير كان لصلاة العصر وأن هذا التأخير هو تأخير شيئا أي يسيرا ولهذا التأخير المشار إليه ليس المراد به إخراجه عن الوقت ليس معنا أنه أخر الصلاة العصر شيئا أي بعد أن دخل وقت المغرب ليس هذا المراد وإنما المراد أخرها عن وقت الندب والاستحباب والاختيار إلى وقت الاضطرار هذا هو المراد أخرها شيئا والرواية التي عندنا أخر الصلاة يوما أخرى الصلاة يوما هذا فيه أنه لم يكن فعلا دائما أو متكررا وإنما حصل يوم من الأيام إنما حصل يوم من الأيام فإذا في رواية قال يوما فهذا يفيد أنه, أنه ليس أمرا تكرر وفي رواية شيئا أي هذا التأخير ليس إلى خروج الوقت وإنما هو تأخير لوقت يسير ربما يكون خرج وقت الاستحباب أو وقت الندب إلى وقت الاضطرار قال وقد أخر الصلاة يوما بالعراق فقال ما هذا يا مغيرة ما هذا يا مغيرة وهذا فيه إنكار العالم على الأمير والدين النصيحة قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة حديث تميم بن أوسن الداري في صحيح مسلم قال دين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولأئمة المسلمين وعامتهم قال ما هذا يا مغيرة ولاحظ الإنكار واللطف فيه وأيضا الاحتجاج والاستدلال قال ما هذا يا مغيرة أي ما هذا التأخير للصلاة عن وقتها وعرفنا أن التأخير لم يكن تأخيرا حتى خرج الوقت وإنما هو تأخير يسير ربما يكون في يكون خرج فيه وقت لاستحبها فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت؟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 أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الخمس نزل جبريل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما ولهذا جاء في بعض الروايات عند البخاري لهذا الحديث قال نزل جبريل فأمني نزل جبريل فأمني أي صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما ولهذا بعض العلماء استذل بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. بعض العلماء استذل بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفذ قالوا لأن جبريل ليس, ليس مكلفا لم, لم تفرض عليه فعمله داخل في النوافل وليس في الفرائض فصلى جبريل إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤتما به قال فصلى أي جبريل فصلى رسول الله هذه الصلاة ذكرا هنا نزل جبريل فصلى المراد بها صلاة ظهر كما جاءت روايات أخرى مفسرة لذلك لأن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام على إثر نزوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة المفروضة ليلة الإسراء وافترضت عليه أول صلاة صلاها به جبريل صلاته الظهر وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين في يومين متتالئين صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت مثل ما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل في البيت مرتين أمني مرتين وذكر في الحديث قال صلى بي الظهر حين زالت, الشمس. حين زالت الشمس وصلى بي العصر حين كان ضل الشيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مقيب الشغاق وصلى بي الفجر حين حرم على الصائم الطعام والشراب الذي هو طلوع الفجر الصادق ثم ذكر في اليوم الآخر قال صلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائب المغرب وقتها واحد وصلى بي العشاء حين أمضى ثلث الليل وصلى بيا الفجرة فأسفر وصلى بيا الفجرة فأسفر ثم قال جبريل الوقت بين هذين, الوقت بين هذين أو قال وقت الأنبياء قبلك قال نعم قال الوقت بين الوقتين هذا وقت الأنبياء قبلك الوقت بين الوقتين يعني هذين الوقتين الوقت بينهما ثم قال هذا وقت الأنبياء قبلك وسبحان الله انتبه هنا قال هذا وقت الأنبياء قبلك يفيد أن هذه الأوقات الخمسة للصلوات ليست أوقاتا للصلوات عند هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل هي أوقات للصلوات عند النبيين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام والشرائع تختلف من نبي لآخر لكن ثمت أمور متفق عليها وهذا الحديث يفيد يعني حديث ابن عباس يفيد أن هذه الأوقات الخمسة للصلوات أوقات للصلوات عند جميع النبي نعم قد تختلف بزيادة مثلا صلوات أو باختلاف في شيء من التفاصيل والأعمال وغير ذلك لكن هذه الأوقات الخمسة أوقات تتوقف فيها الأعمال تتوقف فيها المصالح يتوقف فيها الإنسان عن النوم كل شيء يتوقف و يتجه لي ليس في أمتنا بل في الأمم التي قبلنا أمم جميع الأنبياء قوله في تمام. هذا الحديث بهذا أمرت قوله عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث بهذا أمرت أي بهذا أمره الله والسنة كما تقدم شارحا للقرآن ومبين له وصلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت هو بيان فعلي لأوقات الصلوات بيان فعلي لأوقات الصلاة صلى به اليوم الأول الصلاة في أول وقتها ثم في اليوم الثاني صلى به الصلاة في آخر وقتها وقال الوقت بين هذين وقتين فهذا بيان بالفعل وهو من الطرق النافعة جدا في البيان وقال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أمرت أي أمرني الله ومن الآيات التي فيها الأمر بذلك ما تقدم أقم الصلاة لدلوك الشمس لغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كذلك قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل نعم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 إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط فسئل من الباب قال عمر رضي الله تعالى عنه هذه الترجمة باب الصلاة كفارة الصلاة كفارة أي فيها تكفير للذنوب وهذا فيه بيان لمكانة الصلاة العظيمة وأثرها المبارك على المصلي في تكثير ذنوبه ومحوي سيئاته قد قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر فالصلاة كفارة الصلاة كفارة أي تكثر الذنوب وعند جمهور أهل العلم أن ذلك خاص بالصغائر دون الكبائر الصلاة الكفارة أي للصغائر عند جمهور أهل العلم أن هذا التكثير إنما هو للصغائر خاصة دون الكبائر وعند يوضح ذلك الحديث المتقدم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبار بمعنى أن الكبيرة لا بد فيها من توبة ومن أهل العلم من يرى أن بعض هذه الأعمال وبعض هذه الطاعات قد تنهض مع قوة الإخلاص والصدق مع الله والإقبال عليه إلى تكثير بعض الكبائر التنهض إلى تكثير بعض الكبائر ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قرر ذلك في كتابه الإيمان أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر اي ابن الخطاب رضي الله عنه كنا جلوسا عند عمر اي جالسينا عنده جالسين عنده وهذا الاسلوب فيه ادب في الخطاب والبيان قال كنا جلوسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة لماذا هذا السؤال عن الفتنة أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة لماذا هذا السؤال لأن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الحق والخير والهدى ليعمل به فإنه في الوقت نفسه مطالب بمعرفة الشر ليتقيه كم من أناس خاضوا في فتن عظيمة لا خطام لها ولا زمام عمياء صمى بسبب أنهم جهلوا الفتن وخطورته ولم يتعلموا قبل ذلك خطورة الفتن والخوض فيها والاستشراف لها وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن السعيد لمن جنب الفتن من الناس بجهله وعدم إدراكه وعدم درايته يستشرف للفتن ويبحث عنها ويطلبها وربما يكون من مثير الفتن عياذا بالله فإذا المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله هو في الوقت نفسي مطالب بمعرفة الشر ليتقيه ويجتنبه ولهذا قال حديفة كما في صاحب الظخاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فهذا السؤال من أمير المؤمنين عمر بالخطاب رضي الله عن عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة ماذا قال في الفتنة هو من هذا الباب تحذيرا وإنذارا وبيانا لخطورة الفتنة وأن يكون الإنسان متيقضا. آخذا بالأسباب التي تكون بها النجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن والفتنة هي الابتلاء والامتحان الابتلاء والامتحان وهي عامة وخاصة عامة وخاصة كما سيأتي تفصيل ذلك في هذا الحديث أما الخاصة فهي التي تخص كل انسان في نفسه وخاصة في نفسه فتنة في ماله فتنة في أولاده فتنة في جيرانه فتنة في تجارته فتنة في أهل بيته هذه فتنة خاصة تخص كل انسان بنفسه وهناك فتنة عامة تشمل المجتمع تشمل الناس عموما تموج بالناس كما يموج البحر فالفتنة نوعان خاصة وعامة ولما كان سؤال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس مقيدا ب أحد هذا النوعين أجاب أولا حديثة رضي الله عنه عن الفتنة الخاصة قال عمر أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله أي كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا فيه إشارة إلى ضبطه التام وإتقانه لما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حفظه حفظه متقنا قال أنا كما قاله أي كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال عمر إنك عليه أو عليها لجريء شك من الراوي شك من الراوي يحتمل أن هذا الشك من حذيفة أو من يروي عنه أو من يروي عنه, من يروي عنه قال إنك قد عمر إنك عليه أو عليها لجريء عليه الضمير هنا يعود هذه الرواية على النبي صلى الله عليه وسلم إنك عليه لجريء أي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني مقدام تسأل تقدم وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام ومر معنا ما يشهد لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته فقال إن قال عمر إنك عليه أي, عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم لجريء أي مقدام شجاع تسأل والرواية الثانية إنك عليها لجري أي, أي هذه المسألة إنك عليها لجري أي هذه المسألة المسألة عن الفتن قال إنك عليها أو عليه أو عليها لجري قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره هل أهل الإنسان فتنة؟ هل ولده فتنة؟ هل ماله فتنة؟ إنما أمالكم وأولادكم فتنة الولد فتنة الأهل فتنة التجارة فتنة جيران الإنسان فتنة يفتن الإنسان ولهذا كم من إنسان بسبب إكبابه مثلا على مصالح أهله وولده فوت على نفسه فرائه وكم من إنسان ارتكب بسبب ذلك محرمات انظر إلى بعض الناس انظر إلى بعض الناس كيف يدخل مثلا في تجارات بعضها تكون محرمة وبعضها تكون مشبوهة ماذا يقول؟ يقول نريد لقمة عيش للأولاد نريد أن نؤكل أولادنا نسكن أولادنا هذا كله من الفتنة في الولد قد يترك واجبا قد يرتكب محرما قد يفرط في عمل قد يتكاسل عن مثلا العلم قد يتكاسل عن نوافل ومستحبات فتنة فالأولاد والأهل والتجارة المال والجيران هذه كلها فتن ولا تزال هذه الأشياء منازمة للإنسان كل يوم يفتتن يوميا منازمة له كل يوم معه الإنسان مع أهله ولده وتجارته جيرانه كل يوم يلقاهم ويلقونه فقال فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي أي هذه الأعمال كفارات وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة تكفرها الصلاة وبدأ في الصلاة ذكرا لها في مقدمة هذه المكفرات لأنها أعظم مكفرات الذنوب الصلاة المكتوبة هي أعظم مكفرات الذنوب ولهذا بدأ بها قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي أي الأمر معروف والنهي عن المنكر هذه كلها مكثرات سبحان الله أمرك بالمعروف يكثر من ذنوبك ونهيك عن المنكر يكثر من ذنوبك وخطايك فهذه كلها مكفرات الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس هذا أريد ليس هذا أريد يعني لي ليس سؤالي عن هذه الفتنة الخاصة وإنما السؤال عن الفتنة العامة الفتنة نوعان خاصة وعامة قال ليس هذا أريد أي ليس سؤالي عن هذه الفتنة الخاصة التي تخص كل إنسان بنفسه وإنما سؤالي عن الفتنة العامة عن الفتنة العامة قال ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر الفتنة التي تموج كما يموج البحر سبحان الله الفتنة تموجوا بالناس كما يموج البحر بماء ولهذا تجد الناس في الفتن ولا سيما إذا استشرهوا لها ماجت بهم موجانا عظيما وصرفتهم عن الخير وعن أعمال الخير بل بعض الناس تصرفوا الفتن عن الصلوات الخمس وتجدهم في غمرة الفتن يضيعون الصلوات يضيعون الصلوات مع أن ألزم أمر يعتنى به في الفتن وبدون الفتن الصلوات الخمس وهي النجاة للعبد والمعونة له إن الصلاة تنهى عن فحساء والمنكر ولكن من الناس إذا ماجت الفتن من يضيع حتى الصلوات ولهذا أنظر إليهم في مثل ما يسمى الآن بالمظاهرات وما إلى ذلك تجد منهم وناس يقفون مثلا في الاعتصامات والمظاهرات ينادى للصلوات ويرى أن نفسه في شغل آخر أهم وألزم ويضيع الصلوات تلوى الصلوات غير مبالم بذلك وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن العبادة في الهرد كالهجرة إليه مبينا عظم العبادة في الفتن التي تموج بالناس وإلى هذا أرشد لما قال في الحديث كم نزل في هذه الليلة من الفتن من يوقض, من يوقض صواحب الحجرات يصلين هذا فيه دلالة إلى أن الصلاة معتصم ونجاة للعبد من الفتن ومفزع للعبد قال ولكن الفتن التي تموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين ليس عليك منها بأس الفتن التي تموج بالناس كما يموج البحر ليس عليك منها بأس يا أمير المونين إن بينك وبينها بابا مغلقا بمعنى أنها لن توجد إلا إذا كسر هذا الباب المغلق ويقول له إن بينك وبينها بابا مغلقا ليس عليك منها يعني هذه الفتن ليس عليك منها بأس ليس عليك منها خطورة لأنها لن تقع إلا بعد أن يكسر الباب وبينك وبينها بابا مغلقا ومعلوم أن الباب إذا كسر ومعنى المثال كما يموج البحر انهارت المياه وتوالت مثل السد إذا انكسر والحاجز قال إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر يكسر ما الفرق بين الكسر والفتح ما الفرق بين الكسر والفتح الكسر في شدة وعنوة وقسوة والفتح في معالجة برفق الفتح في معالجة برفق ويأخذ شيء من الوقت أما الكسر في شدة وعنوة وقسوة وبطش قال أه يكسر يفتح قال أه يكسر انظر فقه عمر لما قال له يكسر قال إذن لا يغلق أبدا إذن لا يغلق أبدا الباب الذي يفتح بمعالجه برفق وبلطف ثم تحت مال أن يغلق لكن الباب الذي يكسر كسرا ولا يفتح بتؤدة وأنات استنتج من ذلك عمر رضي الله عنه هذا الاستنتاج قال إذن لا يغلق أبدا إذن لا يغلق أبدا أن يبقى مفتوحا بمعنى أنه بعد كسر هذا الباب توجد الفتن وتتتابع الفتن فتنة تلو أخرى قال إذن لا يغلق أبدا فقيل له حذيفة عمر يعلم الباب يعلم من هو الباب الذي إذا كسر تتابعة الفتن قال نعم كما أن دون الغد الليلة كما أن دون الغد الليلة كما أنه قبل يوم الغد الليلة القادمة هذا أمر ماذا يعلم كل إنسان ما يقين أن الغد لا يكون إلا بعد الليل هذا أمر متيقن بمعنى يعني ذكر هذا المثال منبها به إلى أن عمر يعلم من هو الباب علما يقينيا مثل ما يعلم الناس أن الغد دون الليل أو دونه الليل قال إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط أي حديث واضح بي ليس بالأغاليط فسئل أي حذيفة من الباب قال عمر بن الخطاب قال عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه وكسر الباب قتل عمر كسر الباب هو قتل عمر رضي الله عنه ولهذا لما قتل عمر بدأت الفتن وأما قبل قتله لم تكن ثمة فتن وكان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الفتنة لا تكون إلا بعد عمر ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن عمر لما عزل خالد ابن الوليد وقيل لخالد أن الفتن بدأت إن الفتن بدأت قال وابن الخطاب حي وابن الخطاب حي يعني ما دام حيا فهو الباب الذي لا تكون الفتن إلا بعد كسره إلا بعد كسره فالصهاب رضي الله عنه كانوا يدركون ذلك وهذا فيه فضيلة عمر فضيلة عمر رضي الله عنه وانباب أولى فضيلة أبي بكر قبله رضي الله عنه وأرضاه وهم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم على الإطلاق بل هما رضي الله عنهما أفضل الناس بعد النبيين أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين ويدل لذلك القرآن كنتم خير أمة أخرجت الناس. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه الشاهد من هذا الحديث للترجمة فضيلة الصلوات الخمس وأنها مكفرات للذنوب نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم وعنه في رواية لمن عمل بها من أمتي ثم أورد هذا الحديث حديث بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أصاب من امرأة قبلة والرجل جاء في بعض الروايات أنه أبو, أنه أبو اليسر الأنصاري رضي الله عنه أصاب من امرأة قبلة أي أنه قبل امرأة وهذا ثم وقع فيه وخطيئة ارتكبها أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أتى أي نادما على هذا الذي حصل منه والذنب الذي وقع فيه ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى الحل يخلص من التبعه والعقوبة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزولفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أقم الصلاة طرفي النهار طرفي النهار أي غدوا وعشية غدوا وعشية وزولفا من الليل هنا تدخل الصلوات الخمس طرف النهار الأول الذي هو الغدو فيه الفجر وطرفه الاخر الذي هو العشي في الظهر والعصر وزلفا من الليل اي ساعات من الليل في المغرب والعشاء كما جاءت السنه مفسره لهذا ولا سيما في الاحاديث العديدة التي فيها امامه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم المستن على التعليم ل بأوقات الصلوات الخمس اول الوقت وآخرة أمني أم جبريل مرتين قال إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا هو الشاهد إن الحسنات يذهبن السيئات وفيه مكانة الصلوات وأنها من أعظم الحسنات المكثرة للسيئات فيحث من وقع في الذنب أن يصلي وأن يصلي وأن يعتني بالصلاة وذلك أنها مكثرة للسيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات يذهبنا السيئات أي يكثرنا السيئات وفيهن تكثير للسيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا أي خاصة هل هذا الحكم الذي نزل في هذه الآية وحدي ألي هذا خاصة قال النبي عليه الصلاة والسلام لجميع أمة كلهم وفي رواية لمن عمل بها من أمتي لمن عمل بها من أمتي أي من حرص على الاستكثار من الحسنات مثل ما جاء في الحديث حديث معاذ وابي قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن وهذا الحديث فيه شاهد للقاعدة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن الأدلة على هذه القاعدة هذا الحديث قال ألي هذا خاصة قال لجميع أمة كلهم وفي رواه لمن عامل بها من أمتي فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص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 قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني ثم أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة باب فضل الصلاة لوقتها باب, باب فضل الصلاة لوقتها أي أداء الصلاة لوقتها أي لأوقاتها وقت مفرد مضعف فيفيد العموم لوقتها أي لأوقاتها المعينة المحددة أورد حديث ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله فيه أن من المتقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاضل الأعمال وأنها الأعمال متفاضلة وأنها ليست في الفضل على درجة واحدة ولهذا جاء في أحاديث كثيرة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أي العمل أفضل أي العمل أحب إلى الله أي الإيمان خير أسئلة كثيرة من هذا القبيل لأنه من المتقرر لدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التفاضل بين الأعمال وأنها ليست في الفضل على درجة واحدة أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على أوقاتها الصلاة على أوقاتها أي أن تؤدى في أوقاتها المحددة قال الصلاة على أوقاتها وذكر ذلك في أول الأعمال الأحب إلى الله في أول الأعمال الأحب إلى الله سبحانه وتعالى أن تؤدى الصلاة على وقتها أي في وقتها المحدد قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال بر الوالدين بر الوالدين أي الإحسان إليهما إكراما وتقديرا واحتراما ومعاملة لطيفة رفيقة ودعاء وبعدا عن العقوق والإساء إليهما والحذر من ذلك قال بر الوالدين الصلاة حق لله والبر حق للوالدين فانظر عظم هذا الحق كيف قارن حق الوالدين بحقه سبحانه ونظير ذلك في القرآن في موابع وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن يشكر لي ولوالديك فهذا فيه بيان مكانة بر الوالدين وعظيم منزلته وأنه أحب الأعمال إلى الله بعد الصلوات بعد الصلوات قال أي العمل أحب قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين بروا الوالدين لاحظ هنا ملاحظة نبه عليها بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث وهي حقيقة ثمينة جدا ألا وهي أن الصلاة لوقتها أمر مستمر أمر مستمر يوميا كل يوم ليلة في صلوات في كل يوم وليلة في, في صلوات أمر مستمر مع, في مع مرور الأيام والليالي مستمر وبر الوالدين أيضا عمل مستمر كل يوم حتى بعد موت الوالدين لا ينقطع بر الوالدين بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد موت الوالدين البر باقي بر الوالدين باق فهذا عمل مستمر ليس عملا تجد فيه بعض الأيام ثم يقال أداه فلان أو قام به فلان وإنما هو عمل مستمر تستمر عليه إلى أن تموت فيعد هذا العمل محكا لصدق الإيمان محكا لصدق الإيمان فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد ومن لم يحسن في هذا المحك فيما تعلق بحقوق الله وحقوق العباد فهو لما ورى ذلك أضيعا فمن ضيع الصلاة التي يحق لله فهو لما سواها من حقوق الله أضيعا ومن ضيع بر الوالدين الذي هو أعظم وأهم حقوق العباد فهو لما سواها أيضا من حقوق العباد أضيعا ولهذا قال العلماء عن الصلاة وبر الوالدين ويؤت بهما يعني مقترمين في مواضع الصلاة وبر الوالدين عمل دائم مستمر مع الإنسان لا يوفق للمحافظة عليه وضبطه إلا صديق إلا صديق صادق في إيمانه لأنه عمل مستمر ودائم هذا يتعلق بحقوق الله وهذا يتعلق بحقوق العباد فيحتاج من العبد إلى معالجة مستمرة وإذا وفق لهذه العملين فهذا دليل على وأمارة على التوفيق للأعمال الأخرى وإذا ضيع الصلاة فهو لما سواه من حقوق الله أضيع وإذا ضيع بر الوالدين فهو لما سواه من حقوق العباد أيضا أضيع فهما محك وميزان دقيق جدا وإذا أريد اختبار شخص ومعرفة أحواله وبهذا ينصح من يبحث مثلا ويتحرى عن مثلا الزوج الصالح أهم ما يسأل عنه الصلاة بر الوالدين أهم ما يسأل عنه وبر الوالدين كيف صلاته كيف بره بوالده أهم ما يسأل عنه إذا كان معتنيا بهذين الأمرين عناية دقيقة بشهادة العدول فهذا من أمارات الخير إذا كان مضيع للصلاة ومضيع لبر الوالدين فهو لما سواها من أمور أفضيع إذا كان عاقل والديه هل يؤتمن على بنت انت يعقد عليها وتصبح زوجة له فيحسن إليها لم يحسن لمن حملته لم يحسن لمن أرضعت لم يحسن لمن أكرمت كيف يحسن لمن لمرأة جديدة دخلت عليه كيف يترفق بها فهذا محق دقيق جداً ميزان دقيق قال أي العمل أحبي الله قال الصلاة على وقتها ثم أي قال بر الوالدين ولهذا ينصح من يسأل في مثل هذه القضايا النكاح وغيرها من العقود أو التعاملات أو كذا أن يكون في صدر الأسئلة التي يسأل عنها هذان السؤالان كيف هو مع الصلوات هل يؤديها لاوقاتها أو لا هذا أمر واضح لا يحتاج إلى متابعة دقيقة ومراقبة دقيقة المساجد واضحة ويسأل المحافظين على الصلاة هل هو من أهل الصلاة أو هل هو من أهل المحافظة عليها أو لا وأيضاً بر الوالدين هذا أهم ما يسأل عنه ولا يحافظ على هذين العملين إلا الموفق من عباد الله نسأل الله لنا ولكم جميعا لذلك ولكل خير قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهذا في مكانة الجهاد في سبيل الله وعلو منزلته وأنه ذروة سلام الإسلام كما صح بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن أي هذه الأعمال مذكورات ولو استزدته لزادني يعني لو طلبت منه الزيادة سواء في باب في هذا الباب باب أي العمل أفضل أو في مسائل العلم عموما اللفظ يحتمل هذا وذاك لزادني وهذا فيه أيضا رفق الطالب العالم في السؤال قال ولو استزدته لزادني نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلوات الخمس كفارة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس فقال قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا ثم اورد تحت ترجمه البخاري باب الصلوات الخمس كفارة هذا الحديث حديث أبي هريره رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول أي أيها السامع ما تقول ذلك يبقي من درنه ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا هذا الحديث حديث عظيم جدا وفيه كمال النصح وجماله من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته صلوات الله والسلام عليه فهذا مثل يدرك كل أحد بين من خلاله الأثر العظيم للصلوات الخمس في تكفير الدنو ولتدرك ذلك تأمل مرة ثانية في المثل تأمل مرة ثانية في المثل تصور في ذهنك أن رجل وأمام بيته نهر جاري نهر جاري ماءه طيب وحلو وجاري أمام بيته وكل يوم خمس مرات بشكل يومي يدخل في هذا النهر ويغسل جسمه ويخرج في اوقات متفاودة كيف يكون جسم هذا الرجل نظافة ونقاء وسلامة من الأقدار والأدران والأوساخ يوميا يغطس في هذا النهر ويدلك جسمه ويغسله ثم يخرج خمس مرات كيف يكون جسم هذا الشخص هذا أمر واضح لدى كل أحد أن مثل هذا العمل يصبح الإنسان في تمام النقاء ونظافة الجسم وسلامة من الأدران والأوساخ يقول عليه الصلاة والسلام فذلك مثل الصلاة الخمس ذلك مثل الصلاة الخمس أي في التكثير مثل ما أن هذا الماء ينقي الشخص وينظف بدنه ويزيل درنه وأوساخه فالصلوات الخمس هذا شأنها في تكفير الذنوب هذا شأنها في تكفير الذنوب قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا مثل الصلوات الخمس يمحو بها الخطايا ومن قوله درنيه أخذ العلماء من هذا الحديث شاهدا لقول جمهور أهل العلم أن الصلوات مكفرة للصاعات دون الكبار كما هو مصرحا به في الحديث الذي تقدم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجدنبة الكبار مجتنبت الكباء فهنا ذكر الدرن وثمت أمور أعظم من الدرن تصيب البدن وربما لا يفيد فيها مثل هذا الاقتصال مثل القروح التي تكون مثلا في البدن والجروح الغائرة التي تكون في البدن مثل هذه ما يغسلها الماء الجاري ما لا يغسلها الماء الجاري فذكر الدرن يستفاد من أن التكفير للصغائر دون الكبائر للصغائر دون الكبائر قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المصلي يناجي ربه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب فإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عيمينه فإنما يناجي ربه ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة باب المصلي يناجي ربه المصلي يناجي ربه الصلاة مناجات بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى يقبل العبد على الله يناجيه ذكرا وتلاوة لكلامه وتسبيحا وتعظيما وإجلالا وتكبيرا وحمدا وثناء ودعاء وسؤالا وطلبا فالصلاة مناجات والعبد في صلاته مناج لربه وهذا فيه كرامة للعبد حيث شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله ينقطع الإنسان فيها عن أمور الدنيا ومصالحها وأشغالها وأمورها ويقبل على ربه سبحانه وتعالى وأول ما يبدأ في صلاة يقول الله أكبر لأن نفسه كانت منشغلة بأمور وربما بعض هذه الأمور كبيرة في نفسه ومهتم لها اهتماما كبيرا فيقول الله أكبر أي من كل شيء ومن ذلكم هذه الأشياء الكبيرة في نفسي التي شغلت قلبي وألهتني الله أكبر من ذلك كله الله أكبر من كل شيء يبدأ مكبرا لربه سبحانه وتعالى ثم يدخل في. اعمال الصلاة ذكرا ودعاء ومناجاة وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى وهذه المناجات في كل عمل من اعمال الصلاة استشعارها والعناية بها والتأمل في المعاني تتحقق به أو يتحقق به كمال الطمانينة في الصلاة وتمام ذلك ويكون وتكون الصلاة بذلك راحة للعبد وقرة عين كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بالصلاة يا بلال ويقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة وجعلت قرة عين في الصلاة متى تكون الصلاة قرة عين وراحة للقلب وحال بعض الناس إذا صلى حاله أن يقول أرحنا من الصلاة يريد أن يرتاح منها ويرى أنها حمل يريد أن يتخلص منها وثمت كتاب لم أره إلا من وقت قريب مطبوع بعنوان أسرار الصلاة لابن القيم رحمه الله وهو فصل مستل من كتابه كتاب له مطبوع بعنوان مسألة السماح. هذا أفرد من قديم بهذا العنوان وربما يكون هذا العنوان من بعض الناشرين أو الطابعين للكتاب أسرار الصلاة وهو كتاب حقيقة عجيب حقيقة كتاب عجيب ونافع جدا ومن يقرأ هذا الكتاب بتأنن وتأمل تتغير صلاته بإذن الله سبحانه وتعالى وتحسن حاله في مناجاته لربه سبحانه وتعالى أسرار الصلاة فالصلاة مناجات وهذا أمر أكد عليه ابن القيم رحمه الله وبينه بيانا وافيا في الكتاب المشار إليه أورد هنا تحته تحت هذه الترجمة حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود أي ليكن سجود أحدكم معتدلا في الاعتدال والاعتدال في السجود أن لا يبسط ذراعه عندما يسجد كما يبسط السبع ذراعه بل يرفع ذراعه على الأرض يضع يده واليدان من مواضع السجود أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء منها اليدان يضع اليدين على الأرض ويرفع ساعده لا يبسطه بحيث يلصق مرفقة في الأرض فيكون مرفق مفترشا كافتراش السبع أو باسطا يديك بسط الكلب ليدي عندما يجلس بل يرفع ويجافي اليد أيضا عن الصدر وعن الفخذ بحيث يكون سجوده معتدلا بحيث يكون سجوده معتدلا وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام ولا يبصد ذراعيه كالكلب لا يفسد ذراعيك الكلب تأمل هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان وكرمه قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم الله كرم هذا الإنسان أليق بهذا الإنسان المكرم الذي كرمه الله وميز عن هذه الحيوانات أن يأتي في أشرف أحواله وهي الصلاة ويتشبه بهذه الحيوانات يقف بين يدي ربه ويتشبه بهذه الحيوانات إما يفترش كافتراش السبع أو يبسط يديه كبسط الكلب ل... الكلب ليده أو ينقر صلاته كنقر الغراب أو كنقر الديك أو يبرك كبروك البعير أو يحرك يديه كخيل شمس أو غير ذلك من الصور التي جاء فيها التحذير من التشبه بالحيوانات في الصلاة وهنا ليتنبه المسلم كيف يليق به بمسلم يقب بين يدي ربه سبحانه وتعالى ثم في هذه الحال الشريفة الفاضلة يتشبه بالحيوانات في بعض صفاتها إما نقرا كالقرى أو بسطا للذراعين كالسبع أو بروكا كبروك البعير أو غير ذلك من الصور التي جاء في السنة النهي عنها والتحذير من فعلها في هذه الحال الشريفة الفاضلة بعض الناس يخرج من صلاته بصفتين ذميمتين بعض الناس يأتي المسجد ويخرج من صلاته أو يصلي في بيته ويخرج من صلاته بصفتين ذميمتين الأولى هذه أن يتشبه في صلاته في بعض أفعال صلاته بالحيوان إما بالغراب نقرا أو بالبعير بروكا أو بالكل بسطا لذراعيه أو نحو ذلك من الصور التي هي من التشبه بالحيوان والحالة الثانية أوصفها الثاني أن بعض الناس يخرج من صلاته في أسوأ سرقة وقد قال عليه الصلاة والسلاة فيما صح عنه إن من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته أي أنه أسوأ من أسوأ من سرقة المال المال يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق الرجل من صلاته كيف يسرق الرجل من صلاته معقول يصل ويسرق من الصلاة كيف يسرق من صلاته قال عليه الصلاة والسلام لا يتم ركوعها ولا سجودها لا يتم ركوعها ولا سجودها هذا يخرج من صلاته سارقا سرق من صلاته وهي سرقة أسوأ من سرقة المال وتجد بعض الناس عنده ورع شديد في المال لا يسرق منه درهما واحدا ويسرق من صلاته إذا صلى يسرق من صلاته لا يتم ركوعه ولا سجوده قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب فإذا بزق يعني أخرج من فمه بزاقا بصاقا فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما يناجي ربه فإنما يناجي ربه هذا تعليل للمنع من ذلك لأنك في مناجات لربك إذا اضطر الإنسان في الصلاة إلى أن يبزق أي بصاقا في, في فمه فلا يبزق عن يمينه شايف في بعض الاحاديث ان عن يمينه ملكا ولا يبزق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا ينافي ذلك هذه هذا الحديث فانما يناجي ربا مقام مقام مناجات لله سبحانه وتعالى فليتجنب ذلك فليتجنب ذلك في اعتدال في صلاته والتجنب التشبه بالحيوانات فيها والتجنب أيضا مثل هذه الأفعال عندما يبزق لا يبزق بلا وجه ولا عن يمينه وإنما يبزق في شماله ويستشعر في صلاة كلها أنه في مناجات لله سبحانه وتعالى بعد ذلك دخل في بيان الأوقات التي تتعلق بأسفل الصلوات وبدا بصلاه الظهر بدا بصلاه الظهر وهي اول الصلوات المفروضة التي اما فيها جبريل النبي الكريم عليه صلوات الله و سلامه ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر ونسال الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من المقيمين الصلاه المحافظين عليها في اوقاتها